ا ل اعوذ برب الناس ملك الناس إ ل ه الناس من شر الوسواس الخناس الذي و س و س ه ي صدور الناس من الجنه والناس صدق الله ومن اصدق من الله حديثا صدق الله ومن اصدق من الله قيلا اللهم ربنا انت الله لا ج ل ه الا انت وهذه ا ل ه م ل ي ل ة وشر ل ي ل ة ختم ا ل ق ر آ ن ونحن في بيت من بيوتك جئنا ن س أ ل ك اللهم اكرمنا كيف نسالك 私の思い出を忘れずに、私の思い出を忘れず私の思の思を忘れずに、私の思 صدق الله المتوحد بكمال الجمال والجلال تعظيما ً وتقديرا ً وصدق الله المتعالي بنجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نبيا وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما ً كثيرا ً سبحانك اللهم وبحمدك لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت لك الحمد استرمد حمدا لا يقصيه العدد ولا يقطعه ا ل أ ب د حمدا طيبا مباركا لي كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك كما ينبغي لك ربنا ان تحمد اللهم انا نسالك في مقامنا هذا لانك انت الله لا اله الا انت الواحد الاحد من وجه الكريم والاسم العظيم انت الله لا اله الا انت الغني عنا وعن طاعتنا ان ترزق قلوبنا توحيدك ومحبتك اللهم ارزق قلوبنا توحيدك ومحبتك اللهم ارزق قلوبنا توحيدك ومحبتك و ج ع ل ن ا اللهم من عبادك الذين يعظم حياؤهم منك ويسرق توكلهم عليك ويشتد شوقهم إ ل ي ك يا ذا ل ج ل ا ل و ا ل إ ك ر ا م اللهم إ ن ا نسالك ح ف ك وحب من يحبك وحب كل أ م ل يقرب إ ل ى حبك اللهم اجعلنا ممن يحب بحبك من أ ح ب ك ويعادي بعداوتك من ع د ا ك اللهم اجعلنا ممن يحب بحبك من أ ح ب ك ويعادي بعداوتك من عاداك اللهم احينا على التوحيد وامتنا على ا ل ت ي د واعذنا اللهم من الشرك والكفر والنفاق اللهم ا ع ذ ن من ا ل ش ر والكفر والنفاق اللهم اكرم جباهنا أ ن تسجد ل أ ح د غيرك اللهم اكرم جباهنا ان تسجد لاحد غ ي ك اللهم اكرم جباهنا ان تسجد لاحد غ ي ك ولعلها لا تسجد الا نفسي هذا الجلال و ا ل ا ك ر ا اللهم إ ن ك اكرمت نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فبعدته م ش ي ر ا بين يدي ا ل س ا ع ة وخصصته ف ا ل آ خ ر ة ب ا ل ع ب ض والشفاعه اللهم احينا في الدنيا على سنته وامسنا اللهم بها توفيتنا على مدته اللهم و أ و ر د ن ا برحمتك حوضه اللهم وارزقنا بفضل منك شفاعته اللهم ارزقنا ش ف ا ع ة نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا ش ف ا ع ة نبينا صلى الله عليه صل وسلم اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ب أ ن لك ا ل أ س م ا ء الحسنى والصفات العلى ان تجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى وان ترزقنا المحل ا ل أ س ن ى و ا ل دوس ا ل أ ع ل ى اللهم إ ن ك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو ف ا عنا اللهم إ ن ا ن س أ ل ك برحمتك ا ل ذ ي نجيت بها يونس من الغم ان تنجنا اللهم من كل غم وهم اللهم نجنا من كل غم وهم واقض عنا الدين وفرج عنا الكرب يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم إ ن ا ن س أ ل ك برحمتك التي شفيت بها أ ي و ب أ ن تشفينا من ا ل أ م ر ا ض والاسقام و ا ل أ د و ا ع يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م و أ ن ن ت م اللهم أغينات ا ع ا ديننا ا ف في ي ة د و أ ب ن ا إ ن اعذنا نسألك الذي برحمتك م ت بها يوضع الزواحش كلها اللهم من الزنا ان نقربه ومن الخنا ان نكفيه ومن الفجور ان نشهده واجعلنا اللهم ممن طهر قلبه وجسده اللهم ر ل ل ه م ج ع ل ن ا منهم ق ه ه وجسده ل جهل و ر اللهم اجعلنا منهم قهوه وجسده جهل ج ا ل و ل ي ق ه اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ب ه ح م س د ه ج ل ت ي غدت ب ل ه م ا ج ع ل ى ا م ن أ م قهوه و ج س ل ه ا ه ل وريقه اللهم أ ن ترد إلينا كل غائب ج ح ب ه أ ز ه ي ر ا كان أ و سجينا أ و مغتربا اللهم ذا ج ود الينا كل ضائب نحبه أ ز ه ي ر ا كان أ و سجينا أ و مغتربا ولا تجعل ل اللهم لكافر على مؤمن سبيلا اللهم, سبيل. اللهم فك أ س ر اخواننا ا ل م ا س ر ي ن اللهم فك اسر اخواننا ل الماسورين اللهم فك اسر اخواننا الماسورين من المسلمين اللهم إ ن ا ن س أ ل ك برحمتك ا ل ذ ي جمعت بها يا ق و ب بني أ ن تجمع ش م ل ن ا ي ا الجلال و ا ل إ ك ر ا م و أ ن تصلح ذات بيننا يا حي يا قيوم وأن لا تجعل لأحد من عندنا مظلمة بها اللهم ت ج ع أ ح د انا نسالك دماء م برحمتك التي وفقت بها نبيك شعيبا ان توفقنا لكل عمل صالح ترضاه عنا اللهم وفقنا ل ل ص ل ا ة الدنيا قبل ان يصلى علينا اللهم وفقنا للمحافظه على الصلاه قبل ان يصلى علينا اللهم وفقنا للصلاه قبل ان يصلى علينا اللهم وفقنا لذر امهاتنا اللهم وفقنا لذر م ه ا ت ن ا اللهم و اغفر لك يا بني ا ادم جلاله و إ ك ر ا م اللهم إ اين انا ادم مسافرينهم إ ل ي ك م ما اجل اللهم ا د ه وحمد ر وحمد و وأوجر م د ولكن يقولوا ر ه يا ب ل يا و م ن ق ي م ن ه م الله الله الله الله اللهم الحق والعافيه وارزقهم اللهم الحق والعافيه ومتعهم اللهم باسمائهم و ا ط ا م وقواتهم و ج ع ل ه م م ب ا ر ك ي اللهم وقتم لهم بخير اللهم وقتم لهم بخير اللهم وقتم لهم بخير ولا تقبضهم ا ن ا على عمل صالح ص ل ف الله عليه و ا ل م إنك اللهم إ ن ك قضيت بالموت على أ ر ص خلقك و إ ن ا ل م و ت سكرت فاعنا ل ل ه م على سكرات الموت اللهم اعنا على سكرات الموت اللهم اعنا على سكرات الموت اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ب أ ح ب اسمائك إ ل ي ك و أ ق ر ب ه ا ز ل ز ا ل ي ك و أ ع ظ م ه ا و س ي ل ة عندك أ ن تؤتينا الرحمه والنصر والمنن حين عنا أربطة اللهم اجمعنا ب ر ح ا ل ك ف اللهم اجمعنا برحمتك رحمتك اللهم اجمعنا ب ر ح ا ل ك اللهم ا ج ز ع ن ه ا برحمتك ا ن ر ح م ت ا ج ب ع ن ا برحمتك اللهم ج ا ل ا ل ل ل ا ا ر ه م إ ن ا تدخل رحمتك ليوم كهذا وانت الله لا اله الا انت ثبتنا في ق ب و ل ن ا تبكون السبب ثبتنا في ق ب و ل ن ا تبكون السبب و ج ع ل ن ا اللهم ممن ينادي في قدره ربي اقم ساعه ربي اقم ساعه اللهم ثبتنا يوم يحشر الخلق اليك ر ب ة اللهم ثبتنا يوم يبشر الخلق اليك حبى و ا غ س ن ا اللهم من ر ح م ت ك يوم يبشر الخلق ذرا حتابنا وابهر ب ن ن و اللهم انك خلقت النار وقلت وقولك الحق إ ن عذابها ساء ر ا وخلقت ا ل ج ن ة وقلت وقولك الحق ح س ن ة مستقرا ومقربا اللهم أ د خ ل ن ا ا ل ج ن ة بلا حساب ولا سابقه عذاب على النار من اللهم حرّل انا ل ر ع ل ي ن ا و ح ر ن ا ع ل ى النار في الدنيا والآخرة حياه الاولين وفي الجنه فنازل المخلوقين ا و ر ف ق ة الذين ا ل ع ف عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم انك ا ل ر ح م ت ك قد كسبت لسنه من, من خلقك ان يودعوا بالنظر إ ل ى وجهك الكريم في ا ل ج ن ة بكره وعشيه اللهم باذنك العظيم اجعلنا منهم اللهم باذنك العظيم اجعلنا منهم. منهم ربنا هذه بغيتنا واجعلنا ك ممن فوقهم وجوههم اذا نظروا الى وجهك اللهم انت الله لا اله الا انت وهذا يوم ختم القران وقد كنت وقولك الحق و إ ن ه لكتاب عزيم لا ي ا ي ه ا ل ل ه من بين يديه ولا من خلقه تنزيل من حكيم حميد اللهم اجعلنا يوم ختم القران من المغفورين ر ن ا ل اللهم اجعلنا يوم ختم ا ل ق ر آ ن من المقبولين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر ي و ب ن ا وتول امرنا واخشر ضرنا يا ى ا ل ج ل ا ل والاكرام اللهم إ ن ك أ ن ت الله لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت تستر العوره و ت ر ح ل العبره وتقيل العبره وتقبل ا ل ت و ب ة و ت غ ه ر الخطيئه لا رب غيرك ولا إ ل ه إ ل ا أ ن ت اللهم استر عبراسنا وارحم عبراسنا و ا غ ا ل خطايانا وتقبل توبتنا واخذ ع ف ر ت ن ا يا ل ل ج ل ا ل والاكرام اللهم إ ن لنا إ خ و ا ن يحبهم فيك ويحبوننا فيك س أ ل و ن أ ن ندعو لهم ف اللهم اغفر لهم وارحمهم واهدهم سولهم وعافهم واحف عنهم ومن حدثهم المرض منهم ان ياتي مقامنا هذا فاخذل ل ل ه م له الاجر واعطه ثوابه يا ذا الجلال والاكرام وارحمنا ولياهم برحمتين وسغرنا بها عن رحمه من سواك اللهم وفق ولي امرنا بتوفيقك وايده بتاييدك اللهم وفقه لهداك و اللهم ج ع ع م اغث اخواننا اللهم وجهه و إ ه إ س المسلمين في ب ا ل س ت ا ن يا رب العالمين ل اللهم ا قاتل الكفر الذين يحاربون دينك ويقاتلون اولياءك 「ありがとうございました」 لا إ ل ه إ ل ا الله العظيم ا ل ح م ي م لا إ ل ه إ ل ا الله رب العرش العظيم لا إ ل ه إ ل ا الله الملك القدوس السلام العزيز الجبار المتكبر لا إ ل ه إ ل ا الله لا رب ا ل ع ي و س ولا ى إ ل ه إ ل ا الله سنسلى عن الصائم التي والولد وسقدت فلم يهد ولم ي و ل ولل له هو الاحد لا إ ل ه إ ل ا الله يكشف ا ل غ ر والخلوه ويسمع السر والنجوى لا إ ل ه إ ل ا الله رد موسى الى هون وجمع ل ي ع ب و ب منه ورد يوسف إ ل ى أ ب ي ه الله اللهم اغفر لنا في مقامنا هذا ا ج م ع اللهم اغفر لنا في مقامنا هذا اجمعين واجعلنا من قبل ا ل ر ا ن ا ل م ن ص و ن سبحان ربك رب العزه عما ي ش ي ب و ن و ل ل مسلم وحلل م ل ي ئ و م ا ل ى محمد ل وسلمه ا ل ي ا ل ع ا ل م ي ن و ص ل ى ا ل ل ه ع ل ى م ح غ ف ر ا ل ه م ا غ ف ل م ا غ ل ل م اغفر ا ل م اغفر ل ل ه م اغفر اللهم ا غ اللهم ا غ ر ا ل م ا ر ا ل ل ا ل ل ه م ه م ا غ ر ب ل ا ل ع ه م ا ل م ا ر ا م ا اللهم ر ا ل م ا ر ا ل ل م ا ل ل ه م م